بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو فيه المصير ما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا فلا يضر الكف في بلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه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 يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمنوا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمًا رَّبَّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمًا ٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَّا قُتِلُوا أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ أَكْبَرَ مِنَ قَوْتِكُمْ ۖ أَفَسِحْتُمْ إِذ تدعون إلى قالوا ربنا أمدتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بدنوبنا فهد إلى قروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير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 الله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله تريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين لما للظالمين من حميم ولا شكيع يطاء يعلم خائنة الآيون وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن اللههُ السَّمع البَص أَلَ يثيروا فيِي الأرض فَ يَظُر كيفََ كانَ قِبَة الذينَ كانَوا مِن قَبلِهِم كانَوا هم أَشَدَّ منِنْم قَدَ وَأَثَر في الأرض فَأَقَذَوم الله بِذُن بِهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وقي ذلك بانهم كانت تاتيهم رسله بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد لا يقام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 قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى واليد ربه إني أخاف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 ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يطلل الله فما له منها ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا لك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرق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 صَرِّحْ لِي لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلِعْ إِلَى إِلَاءِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدَّانِ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 118. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار 119. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ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 لا اله الا ما جاءني البينات من ربي لما جاءني البينات من ربي وامرته ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من فَاتَثْنَا ثُمَّ مِنعَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ومنكم مَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلَتُبْرِئُنَّ أَجَلًا مَّسْمُومًا وَلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اَمْ تَرَىٰ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ يُصْرِفُ عَنْهُمْ إِلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَهُمْ لَا يُحِسُّونَ ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِكِتَابٍ وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رسلنا فسوف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 كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذٰلِكُم بِمَا كُنتُم تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُم تَمْرَحُونَ أُدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ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 اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْنُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْنَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَنَّىٰ يَكْفُرُونَ آيات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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا يَأْتِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فَرِحُوا بِمَا يَأْتِهِمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنة الله التي قدقنت في عباد دي وخسر هنالك الكافر